من المنازل ي اياك نعبد و إ نستعين م ن ز ل ة التوحيد والتوحيد هو الذي قام عليه الدين ا ل ك منذ أ ن أ ن ز ل الله عز وجل الكتب وبعث الرسل انما بعثه م بلا اله إ ل ا الله ك ل م ة ا ل إ خ ل ا ص و ك ل م ة التوحيد لكن كلامنا اليوم عن ا ل م ن ز ل ة أ و عن المقام من حيث و الصفر لا ز ل للمؤمن ليس على المستوى الذهني وحسب بل ولد أ ي ض ا على المستوى ا ل إ ج ت م ع ي فيكون لذلك ع ن التوحيد م ن ز ل ة و ص ف ة لازمه يستشعرها ويحسها في كل وقت وحين وفي ض و ء ه ا يتصرف ويسلك إ ل ى الله عز وجل هناك إ ذ ا توحيد ذهني وتوحيد قلبي و إ ج ت ا ن ي ت و ح ي د الذهني التصوري هو اللي سيرجع لاعتقاد ا ل إ ن س ا ن المؤمن ب أ ن ه مسلم فيوحد الله عز وجل اي يشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله عليه الصلاه والسلام فهو موحد من اجل إ ن ه يعبد إ ل ه واحدا ويعتقد ا ل ر ب و ب ي ة في رب واحد لا شريك ه ذ ا عالم لدى كل مسلم يعني ينبغي أ ن يكون عاما ونحن فيه أ ن يكون جامعا لكل من ي ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله وبهذا فارق ا ل إ س ل ا م الشرك وناقضه ولكن تحدث العلماء عن التوحيد من حيث هو منزله د ر ج ة ر ت ل ة يرصدها ا ل إ ن س ا ن ويرتقي إ ل ي ه ا عبر مداريه ح ا ل ي ا ط ل ع الدروس حتى يصبح التوحيد صفه له ولا يكون كذلك إ ل ا إ ذ ا كان على المستوى الولداني كما هو على المستوى التصوري يعني المهم المطلوب منه م ش ي غير يقر ويشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله وحسب بل ينبغي أ ن يستشعر ذلك ويحققه سلوكا في حياته سلوكا تلقائيا ي و ل ي ت ف ر و ف عند ه التوحيد يوليه عنده ح ر ك ة ش ا م ل ة لحياته ل ي س ت ح ر ك له سماع ا ل ت و ح ي د كيف يكون ذلك من اللي يكون ا ل ق ذ ي ا كي ينبض بالتوحيد ل أ ن ه في هذه ا ل س ا ع ة كي ي و ل ي التصرف دياله ماشيه ك ل ف بالتوحيد لا كي يوليه مشكلتي القائمه اي ح ر ك ة ذره اي أ عمل ذره أ ي صلاه اي, أي, أي صيام أ ي ع ب ا د ة أ ي ص ف ق ة ج ا ر ي ة تكون ق ا ئ م ة على توحيده لله الواحد ا ل أ ح د ا ل ف ر ض الصمد فالتوحيد بهذه المعنى ما تقبضش ليله ولا بنصعه هذاك اللي كي تشد في لحظه و ح د ث من يشد الاسلام في كل إ ن س ا ن كافر تدقيقها ح د ا ت يمكن ل و ل ل ا س ل م ا يقول لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول ه ولذلك ندى الله عز وجل ص ف ة ا ل إ ي م ا ن عن الاعراب من حيث أ ث ب ت لهم ص ف ة ا ل إ س ل ا م و ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن ها هنا ترجع إ ل ى مدى التوحيد الذي لدى ا ل إ ن س ا ن قالت ا ل ع ر ب آ م ل ن ا قل لن ت ؤ م ن و ل ك ن قولوا اسلمنا ولما يدخله الايمان في ق ل و ب ه الفرق بين ه ذ ه و ه ذ ه ي هو الفرق بين ش ه ا د ة ان لا إ ل ه الا الله و ب ي ن ا ل إ ي م ا ن بالله الذي أ و ر د ن ا ه قبل مفصل ا في حديث جبريل من بيت الله صلى الله عليه ا ل س ل ا م كي يسولوا ع ل ا ل إ س ل ا م قالوا ا ل إ س ل ا م أ ن شهاده ان لا إ ل ه الا الله و أ ن محمدا ل رسول الله طبعا ذكرنا أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ا ل خ م س ة لموت من الشهادتين لما تولوا ع ن ا ل إ ي م ا ن قالوا ا ل إ ي م ا ن أ ن تؤمن بالله فهذه الاولى مش هدا لا اله إ ل ا الله أ س ب و ع ه ل ش ه ا د ة ان م ح م د رسول الله تتعلق ب إ ع ل ا ن انسان ا ل إ س ل ا م الدين د ي ا ل ه فراس يعني آ م ن ب أ ن ه متين غير الله ومخص التعبد بالحق غير الله آ م ن به ولكن في ا ل إ ي م ا ن قالوا ان تؤمن به واش ما كانش ما آ م ن بالله لما ش ه د ل ا ل ه لا اله ل ورحمة الا ل ه الله و مأمن ل د ه لا شريك دماغه وعمل ل في ا له ن حفظ القلب ي ع شهاده إ لا اله ل ه ذ الا الله ي ديان ينومن ي ي حفظ القلب ع ش قلت لا وضحاها يدرك بين عشية、وبحارها. وإنما بالسعيد وسير ا ل إ ل ى الله عز وجل د ر ج ة د ر ج ة د ر ج ة حتى يرتقي إ ل ى م ن ز ل ة التوحيد سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث صحيح كان قال وخير ما قلت أ ن ا والنبيون من قبلي لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه أفضل كلمة في في عليه الصلاة والسلام قالها هو أفضل كلمة لإخبار الصلاة والسلام محمد سيدنا و ا ل أ ن ب ي ا ء اللي ق ب ل و ا على الاطلاق لانها, لأنها تتضمن المعنى الذي ذكرناه نفي الشريف وتفريد الحرب ا ل ص م د تفريده سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وتجريده عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى تفريده وتجريده وهي م ن ز ل ة من منازل التوحيد ا ل تفرد و الله ت تفرد ج ر د ا ل بما يليق بجلاله وعظيم س ل ط ا ن ه وتجربه عما ن لا يليق به دون التشبيهات وباش أشتر من ا ل ت ش ر ي ه ا ت والتعطيات ل وبشنقربه اشرن م هذا المعنى الله و جلدا من اصرف ورلنا ل م ث ل ج من دزو للتوحيد بشو ل ص ي ف ة عند ا ل م ن و أ ق و ل ههه التوحيد أ ي ه ا ا ل إ خ و ا ن راه ماشيه وحضر يجيب لدم في عرض من التوحيد توحيد ا ل ر و و ب ي ة وتوحيد الاسماء ا ل م ص ف ا ى وتوحيد الاتباع س مما ن قاله العلماء ا ل أ ع ل ا م توحيد مشيخ ح فضاء ماذا كلك الناس هو أنهم العرب ص د ك ويذبح سلوكا تلقائيا تعيش به في المجتمع فيولي التوحيد عندك ذوق تتحسق الذوق قذف يد ويذبح بعد هذا خلقا فيولي أ خ ل ا ق فيه كما كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما سئلت عائشه رضي الله عنها عن خلقه فقالت كان خلقه ا ل ق ر آ ن وانما جاء ا ل ق ر آ ن بالتوحيد فكان التوحيد خلق رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما الخلق الخلق هو الحدد اللي يكدلها بشكل طبيعي ما كدت تكلفها هاد الخلق الجيليه والخلق ا ل ص ف ا ت ي ة او الخلقيه ا ل واحد الانسان عنده صوت دياله واحد طبقه م ع ي ن من اللي يزيد كل اللي وش تيكلف هذا ك ل ش ي ء ا ط ا ه الله ج ل ي ل يعني هكذا تبيعها هكذا ت ح ق ق الله فكذلك ا ل أ خ ل ا ق دياله مع الله عز وجل م ع الناس لما تستقم على و ز ا ن ه التوحيد فتحس انت واشرك ن ك ل ف وهزه قلت انك تتعمل ع ن ن ف س ا ل أ خ ل ا ق ل إ ايمانهم ي ا ل ت و ح ي ولذلك فرق العلماء بين الخلق والتخلق التخلق في العربيه ة ل م و د ن كيف تملا ع الكلمه ة التخلق على انها ص ف ة مزيانه ما مزيانه ونفس الخلق كان خلقه ا ل ق ر آ ن ل أ ن ب ا ل ع ر ب ي ة التخلق هو اصطناع الخلق الذي كتبت كتبت وكل بصورة طبيعية لا ي س لك تتكلمه على أ خ ق ي لديك ه ذ ا ت ا ل ق ت ف الاخلاق ع أ م ا ل ق فهو ل ص ف ة لا ي أنها يحتاج الى ن الاخلاق ستفيد لا ي ح ي ا ج الى طبيعي ا ل ا طبعا يداوه ا ل ا بالإشلام اللي هو ش ه ا د ة لا اله إ ل ا الله واقام ا ل ص ل ا ة و إ ن ت ا ء ا ل ز ك ا ة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إ ل ي ه س ب ي ل أ ر ك ز على ش ه ا د ة ان لا إ ل ه الا الله الله عز وجل ورنا الباب للتوحيد في ا ل ق ر آ ن الكريم وقد ذكرنا ذلك من قبل من حيث ان الله عز وجل لم يسمي هذه العباره ة فكي ش العبارة هكذا في القرآن الكريم هذا اللحظة بيستوحيد في و ل ن اسم الله و ح د وحده و ح د و ا ح د ه م ا ت و ح ي د ه وحده وحده وحده و ح ه و ح وحده وحده وحده وحده و ح د ا وحده و ح د وحده و د ه وحده و ح د و ل ك ن وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده ا ح د ه وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده د ه وحده وحده وحده و ل د ه وحده و د و ت د ه وحده و ح د وحده وحده وحده وحده د ه و ي د ه ا ح د ه و ح د وحده ل ح د ه وحده وحده وحده وحده وحده وحده و ح د نيه باسم الله عز وجل هي الاخلاص سوره التوحيد ما كناش هينا سوره الاخلاص هل فيها فيها التوحيد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا انت ان تعتقد ان الله فرض صمد واحد نعبد اسمي يلجا اليه ولا يلجا الى غيره وانه لا ولد له ولا والد هذا امر كي يجيك للبر حظه بعقله ولكن ر ب ي ج لسميت ا ل إ خ ل ا ص بمعنى أ ن ه خطه عز فيه لتشهد م ب ع ق ل ك خطه ح ز فيه قلب ل أ ن ا ل إ خ ل ا ص معنى وجداني وليس ذهنيا ا ل إ خ ل ا ص مصدر لفعل اخلاص يخلص فشو أ خ ل ا ص أ خ ل ا ص ه يصفا صفا والاسم ا ل خ ا ل ق اسم الفاعلي الخالص يخلص فهو خالص صافي. حاجه صافيه م ن خ و ط ه ولا بشيء مما ليس منها فهي خالصه حل شيء جذب ص ا ف ي ما فيه ي في ء ن ق ط ة ولا شعره ولا شيء زائد مما ليس منها حليب طبيعي مستحلب لم يشبه شيء ما تخلط به ولا ما تحكي الخبره ولا نقطه ح ل ة ولا شعره خالص ي ذ ب شليب م ي ا ه الله عز وجل يبغى توحيد بيك يكون حليب بيض مياه في المياه ما فيه فيش ع ر ه واحده ديال ت د ر س او نسخ طيحته من ا ل ش ر ط ي ا ت وما في منام ا ل إ خ ل ا ص ا ل إ خ ل ا ص يزنقلك ربي ا ف ي عطانا المصدر ديالي لسعر المتعدد وهو شيء عجيب شيء عجيب أ ن ه يسمى ا ل ص و ر ة اللي ق تتعلق بالذات ديالي سبحانه و ا ل ص ي ح ا ت لانه بواحد مصدر يعود على فعلين أ و إ ل ى فعلين متعدين بمعنى اخلاص ا ل إ سيكون ب أ خ ل ا ص يخلص إ ن ت ا تكون كصفين هذا المعنى اخلص يخلص أ ي صف ة يصفي هذا هو ا ل س و ح ي د الحقيقي الذي يطلبون ا ل عز وجل وتنبطه سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتخرج من طبقه وبدخل ط ب ق ة ستخرج من ط ب ق ة بين الشقيات والظواهر التي لا باطن لها وقد قلت ع ل ي البطانيه د ي ن يلحق وترتقي من د ر ج ة ا ل إ س ل ا م الظاهر إ ل ى درجه ة الإيمان الباطن معاش بالمعنى الباطنين اللي ذي ب تقول و الايمان ئ ا ب ط ن ن اللقاء ولكن ل ب ع ن ى ل ق ر آ ي الباطن قالت ع ر آمن لم ن قل ت ؤ و ولا ل و ا إسلمنا ولما زالك ولما يدخلي الايمان في قلوبكم تابير القرآن فيه من ا ل دلالات ع ج ي ب ة ما يدل على أ ن ا ل أ م ر يتعلق بالامكان ل يعني قوّر على ا يعني ل م د يدخل خ ل إلى القرب ولكن حصول ك ممكن م رهما بأنه و ق ت حصول وَلَمَّا وَلَمَّا يَبْخُولِ خذل لِيمَانُ فِي ق ل و ب ك م ف ق ب ل لَمَّا ب ي ل لَمْ لَم صابع ذا المان ولكن لما تقولك أدخل ما ف يدخل الإيمان ممكن ولكن رأى تنفي الايمان م ض وتفتح ا ل آ لم ي ك في الماضي وما كانت والما يدخل ما الإيمان إذن تطيق أخرى قلوبكم المعنى أن الإيمان شيء يكتسب بالعمل لازم يخدم ا ل إ ي م ا ن ب ي ح ص ل ه ويدرب قلبه على استثابه وتذوقه وقلنا ت ذ و ه ب ا أ م ا الطالحة ل ل و ق ا ل إ خ ل ا ص راكيه التعبير والفعل المتادي فيه فاعل يقوم بعمل ي ؤ د ي إ ل ى إ ن ت ا ج شيئا ء ى ن ف ع ل ب ت ايها المؤمن هو الفاعل في التوحيد في ا ل إ خ ل ا ص كيف انفاذ ل ن ح ص ل على مقام التوحيد لهذا المعنى الذي ذكره علم واحد من أ ه ل التوحيد والذي مال اسوه حفظ كثير من الناس أ ش ك ا ل ه ولم ي ب ر ك و ا ح ق ا ئ ق ه لما نرجع ل ك ل م ة ا خ ل ا ص ك ل م ة ا ل توحيد وهي قوله لا إ ل ه إ ل ا الله لا إله إ ل اله أنا إنني ا ل ل الا إ ه إ ل أ ن ا فاعبدني و أ ق م ا ل ص ل ا ة لذكري الله عز وجل ف يعطينا أ التوحيد واعطينا الطريق ليستوحي الله سبحانه وتعالى في هذه ا ل آ ي ة خاطب م عليه السلام إ ن ن ي الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاعبدني و أ ق ن ا ل ص ل ا ة ل ذكري إ ذ ا أ ر د ت أ ن تحصل على هذه ا ل ح ق ي ق ة ح ق ي ق ة لا إ ل ه الا انت ل ا الله فاعبدني و أ ق ن ا ل ص ل ا ة ل ذكري فوجب عليك إ ذ ن أن تحقق ا ل إ خ ل ا ص لله عبر عبادته وعبر إ ق ا م ة الذكر له وحده سبحانه وتعالى إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة و ا ل ذ ك ر على ذكر الله عز وجل كيف ذكر الله ذكر الله عز وجل ليس مجرد الفاظ تتلى وتعد وتسب في حسب ولكن المعنى أ ن تذكر والذكر ضد ا ل ف س ي ا ن لا يزال لسانك رفضا من ذكر الله ما ت ن س ا الله عز وجل ولك أ ن تذكره ب أ ي سبب من س ب ا ب الذكر المشروع أ ي ح ا ج ة ت ذكرك الله عز وجل المهم أ ن تذكر أ ي أ ن ت ت ح ض ر ب م ج ز ا ن ك الله عز وجل تبقى حاضر معك وهو راع وجل حاضر معك ما د و ن ت تحضر هذا المعنى انا عند ظن عبدي فان ذكرني في ملاي ذكرته في ملا خير منه إ ذ ا ذكرت ربك ذكر شربي قلنا الذكر ضد ا ل ن ث ي ا ن ولقد عهدنا إ ل ى آ د م من ق ب ل ف ا ن ا ش ي ا ولم نجد له عزمه ا ل إ ن س ا ن ربعت أ ن ه إ ن س ق وتحقيق التوحيد يقع بمدافعه النسيان م ا تبقى تحاول ا ا ل م الحضور مع الله عند نشد باللسان فقط احضر ب أ ن الله ن ع ن وفوقك سبحانه وتعالى و أ ن ه يرقب ه من علم وينذر ماذا ترى وماذا تفعل ف إ ن كانت لك الجراه أ آ على ا ل ج ر ي م ة وعلى ا ل م خ ا ل ف ة و أ ن ت ذاكر فعجب ل ا ف إ ن م ا صنع ذلك اليك و إ ن كنت مؤمنا وذكرت هذا فلا شك انك بين أ ح د مقامين إ ن كنت من أ ه ل الله فستحيي وابيك دي ا ل ش م ذي ك ش و م تدير واحد الحاجه خ ي ب ة وربي شوفي سبحانه وتعالى و إ ن كنت دون ذلك أي من الصالحين عموما فستخاف و ا ل ح ي ا ة أ ع ل ى من الخوف فرق كبير ب ن انك يهرب ي من الحجر الحرام ح ي ا ة من الله وبين انك يهرب م ن ه ا خوفا ل ل ه مزوج ز ي ن كلاهما حسن ولكن الحياء احسن أ أحسن من الخوف ل أ ن الحليب كما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كانت ا ل م ل ا ئ ك ة لفرض حيائه هي حزينين رضي الله عنه و ا ر ه ولذلك ا س ت ح ي ى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يرفع الازار عن فاقه ا م ا م ا كم ل ف ظ ن جلس بعض السراء ف ت ب ر د ه و ا ل ص ح ا ب ة كان ل ل ي ي المصطحب ر وإنه ابن قل كيف لا استحيي من الرجل الملائكه لفرق حيائه للربي كان حاليا في سيدنا ابنا كان ي سيدنا طابع العزيز إ ن م ا يكون ذلك ع ن د م ا حقق التوحيد بالمعنى الذي ذكرت ليعرف مجزا لان الله عز وجل واحد احد باسمائه وصفاته و أ ن ه لا معبود إ ل ا هو سبحانه وتعالى باش ب ن د م يدخل هذا الطريق ويوصل ب إ ذ ن الله عز وجل الله عز وجل أ ع ط ا ن ا ونزل علينا ا ل ق ر آ ن الكريم فيه مدار التوحيد فيه صفات الله عز وجل فيه اسماء الله ل ق ي ن ا فيه أ ي ا م الله ا ل أ ي ا م اللي ينزل فيها العذاب والعياذ ب ل ل ه والضمار والخراب على ا ل أ م م التي عاقبها الله、عليك. فيه الجبروت ديال رب الكون وفيه صفات الملكوت ا د ي ا ل سبحانه وتعالى وفيه أ ي ض ا الرحاموت أيضا د ي ا ل سبحانه وتعالى وكثر ا ل ق ر آ ن ت ع ل م ا ل ق ر آ ن وتسمع ا ل ق ر آ ن و د ا ر القران لتعرف ربك أ ك ث ر و أ ك ث ر و أ ك ث ر وكلما اقتربت ب ه كلما ا ز ب د ت م ع ر ف ة به وتوحيدا له يحصل التوحيد أ ن ا إ ل ي ه في وزنك شعورا شعوبه حيث ما حللت وارتحلت ت ب ق ى مع الله دائما أ ب د ا الله سبحانه وتعالى س ي ق ص ل ن ا و ي ح ز ي ن ا في ا ل ق ر آ ن كله أ ن ه ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى فضل واختار ان يخلق هذا ا ل إ ن س ا ن واصطفيه من دون الخلائق اختار من دون الخلائق ان الله اصطفى ادم ونوحي وال ابراهيم وال عمران على ا ل ا ل م ي ن اصطفى القيادات البشريه ومعها اتبعها من المسلمين والصالحين بدءا بادب وانتهاء بمحمد عليه الصلاه والسلام من بعد ما خلق هدى خلق سبحانه وتعالى وقلت حمل م ر ة و ب ق ك نقول راه هذا معنى ديال ا ل خ ل ق ه شيء عجيب جدا بحيث راه الى ك ط ف ي ه تتحس بعض شعور عجيب ب أ ن ك انتا ماشي ديال الرف وهذا راه مهم جدا تحس بك ا ن ت ديال م و ل ا ت اللي خ ل ق ك راه كي و ق ا ل ي ن ا سبب النسيان ا ل ا د م ي فنسيه ولم ن ج د له عزمك يقالينا و بسبب هذا النسيان أ ن ه بنادم ش ي م ر ة كي يدلو اللي راه هو د ي ي ل ر ل ه ف يخرجوك ويدخلوك ويدلني يبغى راك انت بيد المولاد فراى سبحانه وتعالى ما شئت لو حتى ا ل س لما ابقى فاقبلت اخبرت عراك حتى تادعك سبحانه وتعالى حيثما قلت وحيثما حملت وارتحلت ما ادعت اسوا الا بعلمه الا بعلمه ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع لا ي م ف ى شيء نسير تدل على اشواق الشيء يا مدينيشي حاجه ي ت خ ل ف مننا الكلمه تكون كبيره ولا صغيره ج ل ي ل ة او حقيره يعني الحاجه ل ي ببنتها دي في علا ت ا ي غير بنتها اصلا لا ي خ ط ر عليه ش ولا حركه ولا ا خ ت ر ع ا خ ت ر ا ت هي ا ل ف ك ر ة اللي تدوس في القلب ديالك بحال الباقي تدرك ا ل ب ل ل وتوشي ف حل قبل ان تصير ف ك ر ة في حاجه ا ل ل ت ت خ م ن فيها وكتجدارها ف ك ر ة قبل ما ت خ م ن فيها وكتجدارها ف ك ر ة كتجوز غير عن البال ا ض ر كتجوز عن ا ل ب ل ح ر كتجوز ع البال ويصرنا ط ر ه ف ه ذ ه الخطرات تجد ا و ر د ي ن و ت ن ض ي ربك على ان تزجلها وعالي بها قبل أ ن تقع وحينما وقعت وبعدما وقع هذا الرب سبحانه ملشي لهذا كان الرب ربا للكون خلق وبرا وملك كل ما خلق خلقا وقدره وعلما وتدبيرا سبحانه وتعالى وهو بعد هذا و ذ ا ت يرعاك أ ي ه ا العباد يرعاك في وسط يراك ع مع كل خلائق م ن يجيك في البرد انت واحد ا ث م ل ا ي ي ر البشر و ا ل ك أ ئ ن ا ت تراه ربك على مدافع ما خلق شيئا إ ل ا بعلم وكل ما خلق رزقه معجوز ومحسوب ومقدر في كل يوم له ماله من عند الله الرزاق ذي ا ل ق و ة ا ل م د ي ن س ب حتى ا ن ه و ع ا ل حج ت ى ح مره خ ج ه على الله عز وجل هو رب الكون لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى من أ ج م ل الصفات والكبيرات التي ذكرها اهل التوحيد في حق الله عز وجل قوله لا يشغله شيء عن شيء أ ن ت تطلب هنا واحد ج ي طلب الهيه الطرف الاخر بندينا أ ح ا د عداد يعني تطلب الله عز وجل واحد بندي ن خ ر ى ووحد بندي ن خ ر ى ووحد زوجه أ خ ر ى ووحد سكان ر ا ر ه ووحده مغرى سماوات كل شيء يدعوه وفي البحر وفي باطن الارض والامم الاخرى من النمل واللحم والجبال والحشرات والوحوش وسكان الارض سكان السماء الجيم ن ا ل ا ن س كل شيء في وقت واحد والله عز وجل لا يخضع لزمان ولا لمكان بل هو رب الزمان ورب المكان وكيف يسمع كل شيء في ا ل ل ح ظ ة ا ل و ا ح د ة ويجاوب كل شيء في ا ل ل ح ظ ة و ا ح د ة وما يكلف ه د ع ل ه لا يشغله شيء خ ا ي